هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصدق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصدق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء صدور فاض وعطر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 غيم بسمانا هتان طابت بعطاه الثمرات حين بها يبني الإنسان بندوة حسن الترتيل دمعات تشرف فتسيس وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل هذا نور شفاء صدور فاض وعطر كل نساء وهنا حلقات صديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات صديق قلب ينبض بالقرآن شكراً حلقات الصديق شكرًا بالقرآن يليق أنت سماوات للروح وضموحنا لا تحط ما أحلى أثر التجويد غت الورق علك يزيد يا جيلا ختم القرآن فاز وعند الله مزيد فاز وعند الله مزيد هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالكرآن هذا النور شفاء صدور فضغ عطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالكرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض ارائه شده توسط وبسایت سایت سنت دانلود